ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في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 وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ سِنَ قِيمًا مِلَّة إبراهيم حَنِيفًا فَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيعَةٌ وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أَوَيْرَالله أَذَوِيرَبّا له رَبّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلَّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزْرُ وَازِرَةً إِذْرَةً أُخْرَى ثُمَّ إذا ربكم نرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون فهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فلق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم